بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا 111. فالفارقات فضطا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا 114. إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء خرجت 117. وإذا الجبال نسفت 118. وإذا الرسل أسقطت لأي يوم أجلت ليوم الفصل 112. وما أدراك ما يوم الفصل 113. ويل يومئذ للمكذبين 114. ألم نهلك الأولين 115. ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين أَلَمْ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في طرار مكين 113. إلى قدر معلوم 114. فقدرنا فنعم القادرون 115. ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا 122. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفراتا 123. ويل يومئذ للمكذبين 124. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون 121. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب 123. إنها ترمي بشرر كالقصر 124. كأنه جمالة صفر 125. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطق. ولا يؤذن لهم فيعتذرون 115. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين 117. فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين 111. إن المتقين في ظلال وعيون 112. وثواكه مما يشتهون 113. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 114. إنا كذلك نجزي المحسنين يومئذ للمكذبين 129. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون 120. ويل يومئذ للمكذبين 121. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 122. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون